موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا تنعلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا الا الذين امنوا اي الفريقين خير نقاما سيرن نقاما وكم أهلكنا قبلا من قرنهم أحسن أثاة ورهيا قل من كان في الضلالة فليمجد لهم الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوردون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا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 فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا أَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَن يَشْهَدَ عِندَ الرَّحْمَنِ أَهْدَى كَلَّا سَنَكْتُمُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَبْتَهُ مَا يَقُولُونَ وَيَأْتِينَا قَمْدًا فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَقُومُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذِيهِمْ أَذَٰلَّ فَلَا تَجْعَلُونَنِى لِلظَّالِمِينَ إِنَّمَا نُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداها ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداها ونزوق المجرمين إلى جهنم وردا ما يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ونداه وقالوا اتخذ الرحمن ونداه لقد جئتم شيئا من انذا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال مددا تكاد السماوات تفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا لقد أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّ لَقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّ وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَى وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَى وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فردا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الندى فإن ما يصنعه النساء لك لتبشر بالمتقين وتؤذر به قوم الندى وكم أهلكنا قبلهم من قرن